يا عباس انت سيف مبسط الصوب يعني حاد من الصبر يا عباس يا عبايه يا ياس انت سيف مبسط الصوب عليك يا عباس اسمه تذبح بالقماط شلون ما شدك وتظل آية عجيبة والعجيبة البيك مضمت كل جرح بس محد حدي ضمدك سيف بمهد واماك تلول عليك ومن شافتك سيف اتغنت بمجدك عمي ولم مشطت مش راسك يا سيف حسين ما كانت مشطك كانت تحدك